وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَأَسْتَمْسِعَنَّ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَأَسْتَمْسِعَنَّ قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وبينكم ومن عنده عنده علم الكتاب